جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم لحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين آمين هذا يسأل هل في درس الفجر نعم غدا درس الفجر قائم بإذن الله سبحانه وتعالى ومجلس الغد يستكمل فيه الكتاب كتاب الفرقان لشيخ الإسلام بن تيمية بإذن الله عز وجل نعم يقول أحسى الله عليك في الحديث انما ذكرتم الشفاعة قال ولم يبقى إلا رحم أرحم الراحمين فهل يقال بأن الله يشفع يوم القيامة حيث المعروف أن الشفاعة تكون بين اثنين فأكثر ثبت هذا في الحديث يعني في, في بعض الألفاظ للحديث ثبت بهذا اللفظ الشفاعة أرحم الراحمين ومعنى ذلك معروف عند أهل العلم مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الإغاثة قال شفاعة الله عز وجل معناها إرادته جل وعلا من نفسه أن يرحمهم إرادته جل وعلا من نفسه أن يرحمهم نعم. يسأل عن الأثر الذي مر عن الشعبي قال عبد الله المسعود إن معاذا كان أمة قانتا يقول هل لم توينوا لنا هل الإسناد صحيح عن الشعبي قال قال عبد الله قل لا الاسناد ما أذكر يعني كلاما حوله الشعبي عن عبد الله بن مسعود لا أذكر حوله شيئا لكن المعنى في فضل ومكانه معاد بن جبر رضي الله عنه المعنى واضح وظاهر يحضرك شيء في ذلك ماشي. نعم يقول احصى الله اليكم ما حكم اكل الطعام في المناسبات البدعيه كالمولد ليس للمرء ان يشهد المناسبات البدعيه لا للاكل ولا للجلوس اللهم الا ان ذهب منكرا وناصحا ومحذرا لاهلها من هذه المخالفه لهدي الله و أما هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه أما أن يذهب للمشاركة أو للجلوس أو لتناول الطعام فإنه لا يحل ذلك لأن هذه أطعمة قائمة على منكر وعلى أمر مخالف للشرع وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه